يا أخويا قوم وركب جوادك واستبق مهم لنافسك لا ميادين القتال العز في ساحل جهاد يا الله دحك لا تقول أهلي ورابعي والعيال يا أخويا قوم وركب جوادك واستبق مش نفسك لا ميادين القتال العز في ساحل جهاد يا الله دحك لا تقول أهلي ورابعي والعيال يا أخويا شيل نفسك لما يادين القتال العز في ساح الجهاد يما قح لا تقول اهلي وراعي والعيال يا اخوي ضب ورقب جوادك واستب شيل نفسك لما يادين القتال العز في ساح الجهاد يما قح لا تقول اهلي وراعي والعيال الموت لا ترهب هدى من الموت حاق والكل با يلقى نصيبه بالكمال أهل العراق يا بويهم تحت المداق يضرب عليهم بالصواريخ الثقار <تصفيق> البتل زاد والظلم ما فروش السلك والعنجيه دحق عامد انهاء التلال والمسلمين اليوم كل واحد بشك حق طلع قسمه وحدهم لا يزال القهن زاد والظلم ما فروش السلك والعجية دحق عامد انهاء التلال والمسلمين اليوم كل واحد بشك حق طلع قسمه وحدهم لا يزال حق طلع قسمه وحدهم لا يزال يا جوادك مستني شيل نفسك لما ياتي للقتال في ساح الجهاد يلا قحط لا تقول اهلي وراعي والعيال يا اخوي ضوم وركب جوادك مستني نفسك لما ياتي للقتال العز في ساح الجهاد يلا لا تقول اهلي وراعي إن أهل العز بارقهم برك لقى جيوش الكفر أنواع النكا دقوا مخاب البطش والطليان دقوا ورموا ديار الظلم خلوا هرما انتشت سيفه والله اليومين الدنيا ما قال نحن رجال الموت له وفاء وحق لو من كل عاشق للشهاده وانتشت سيفه والله اليومين الدنيا ما قال نحن رجال الموت له وحق اصدورنا نرويه لو قل الرجال اصدورنا نرويه لو قل الرجال شيل نفسك لما يادين القتال العز في لا تقول الأهلي وربعي وعيالي يا اخوي قام وركب جوادك وسط الدش شيل نفسك لما يادين القتال العز في لا تقول اهلي وربعي وعيالي <العزة> <زائع ال> <forever> <العزة> لا تقول اهلي وربعي والعيال لا تقول اهلي وربعي لا تبعو الأهل ورابعي ورؤى